بسم الله وحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا والمجلس الأول لنا في شرح أصول في التفسير في شرح أصول التفسير للشيخ ابن وثيمين رحمه الله تعالى وكان هذا في ليلة الخميس الحادي والعشرين من شهر المحرم للعام الحادي والثلاثين. بعد الأربعمائة والالف من الهجره ومن قبل أن نبدأ في قراءة النص، ونذكر ما تعارف عليه أهل العلم، من قد ذكره. في هذه الابيات المشهورة التي قال فيها الناظم مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة مبادئ وكل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة حكمه فضله والوادع الاسم الاستمداد حكم الشارع ونسبة قد هو الواضع الاسم الاستنداد حكم الشرع <تصفيق> مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن الجميع هذا الشرف هذه الأبيات يعني قد عذاها البعض إحنا إلى من يسمى أو من يُكنَب أبي الأرфан الصبان المتوفى في العام السادس بعد المئتين والألف من الهجرة، وهو بالتالي أبو الأرфан الصبان عزاها إلى. محمد بن يوسف الخياط <تصفيق> كما ذكر هذا الشيخ ذكر ابو زيد في كتابه اصول, أصول التخريج و <تصفيق> ما, ما يتوفر من هذه العشره <تصفيق> بالنسبه لعلم أصول التفسير فنقول في حد أصول التفسير الحد هو يتكون من شقين كما هو واضح في العنوان الأصول والتفسير فبالنسبة للأصول، الأصول جمع أصل، والأصل كما قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط هو اسفل الشيء، ويجمع أيضا على آصل كما يجمع على أصول. ويقال أصل الشيء ككرمة، لم <تصفيق> أصله ككرمة، وصارب أصل، أي ثبت ورافق صار أي ثبت ورسخ أصله، كتأصل، كتأصل. فالأصل هو أكثر أشيء وقيل أيضا إن الأصل هو ما ينبني عليه غيره ما ينبني عليه غيره وأن الشق الثاني وهو تفسير. وقد قال ابن المنذر كما في لسان العرب كما في مجلد العاشر من طبعة دار أحياء الصرف العربي وفي الصفحة الحادية والستين بعد المئتين. لم قال ابن المنذر في نبضة ألف وثين والراء. الفصر البيان الفصر بتسكين السين البيان فصر الشيء يفسره فصر الشيء يفسره بتسكين السين ويفصره بالضم ففرا وفصره بالتشديد ابانه والتفسير مثله اي التفسير هو الابانه وقال ابن الأعرابي قال ابن الأعرابي التفسير والتأويل والمعنى واحد أو بمعنى واحد وقاله عز وجل وأحسن تفسيرا الفصر كشف المغطى <تصفيق> ما والتسكير تشف المراد المرادي عن اللفظ المشكل نعم والتأويل نعم رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر وقد ذهب ابن الجوزي رحمه الله تعالى كما في مقدمته على زاد المسير على زاد المسير وكتابه التفسير أو يعني قال ابن الجوزي في مقدمته على زاد المسير ذهب جمهور المتقدمين من المفسرين. إلى أن التفكير والتأويل بمعنى واحد لما لم يفرقوا بينهما وذهب بعض أهل العلم من يميل إلى الفقه كما قال من الجنزي إلى التفرقه بينهما <تصفيق> أصول التفسير كمركب حده أنه علم يبحث في القواعد التي يتوصل بها المفسر إلى معرفه المراد من كلام الله تعالى هذا باختصار وموضوعه موضوعه كما هو واضح كتاب الله عز وجل أو كلام الله عز وجل وأشرف الكلام فوسط مراته معرفه المراد من كلام الله على الوجه الصحيح الذي اراده الله عز وجل واراده رسوله صلى الله عليه واله وسلم على سبيل الاجتهاد نعم، وفضله لشد هو علم شريف به يتوصل إلى معرفة أشرف العلوم هو التفسير تفسير كلام الله. الواضع نقول إن أول من تكلم فيه على ما يظهر او بمعنى ادق من تكلم في بعض مذاحته أو مفرداته هو ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فليس له كلام فإنه له فإنه له كلام آثار أو ثبتت عنه يأخذ الباحث منها شيئا من هذه القواعد وكذلك يوجد بعض البعض من هذا الكلام في او البعض من هذه القواعد في كلام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم عند تلامذه ابن عباس وجاهد واكرنا وغيرهما من أصحابه رحمهم الله جميعا ولا نعرف أحدا من المتقدمين صنف مصنفا مستقلا في هذا العلم في هذا الإسلام وإنما وجد أو وجدت نتف من هذه القواعد في مقدمات المفسرين على كتبهم في التفسير ومن أوائل من يرجع إليه في هذا الباب من كبار المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى حيث ضمن مقدمته في التفسير تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن عددا من المباحث يدخل بعضها في هذا العلم. نحو كلامه عن مسألة التفسير بالرأي وعن من أول من تعرض لتفسير القرآن من الصحابه والتابعين وعن الأخرف التي نزل بها القرآن وعن جمع القرآن ومن جمعه وكيف جمع وكذلك عن, اللغة عن اللغات الأعجمية التي جاءت في كتاب الله إلى آخره وأيضا ممن تعرض لهذا ابن عطيه رحم الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيس الوجيز تفسيره المحرر الوجيس في تفسير الكتاب العزيز ونقل القرطبي في مقدمة تفسيره أذلب أو جل ما ذكره ابن عطية نقله كما هو <تصفيق> وايضا تعرض ابن كثير في مقدمته على التفسير لشيء من هذه الله. و... ولكنه ركز على فضائل القرآن وأيضا ألف بعض المتقدمين أو صنف بعض المتقدمين في فضائل القرآن ومن خلال هذه الكتب كتب الفضائل أيضا يأخذ الباحث شيئا أو البعض من هذه القواعد نحن فضائل القرآن لأبي جعفر الفريابي رحمه الله تعالى ويعد من أوائل الكتب المسندة في فضائل القرآن وقبله فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ومن الذين جاءوا بعد ذلك ووضعوا ايضا مبادئ هذا العلم في في غطيه أي في غط القواعد أو الأصول، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من خلال مقدمته في أصول التفسير وهي الموجودة في المجلد الخاص بالتفسير بالمجموعة الثلاوة وطبيعة مفردة، وأيضا يوجد. شيء من هذه القواعد في كلام ابن قيم الجوزية تلميذه في عدة من كتبه خاصة في كتابه بدائع الفوائد حيث ذكر جملة من الفوائد والقواعد التي يحتاج إليها المفسر لكتاب الله خاصة من النواحي اللغوية نعم ثم جاء الزركشي فألف كتابه البرهان في علوم القرآن ويعد من اجمع الكتب في علوم القرآن وأيضا ألف ابن الجوزي كتابه فنون الأفنان في علوم القرآن وايضا يعد كتابا جامعا وبعدهما السيوطي ألف الاتقان في علوم القرآن وزاد فيه مباحث لا توجد في كلا الكتابين السابقين حتى وصلنا إلى زماننا وقام العلامة ابن عثيمي رحمه الله تعالى بتأليف مقدمة في هذه أو بتأليف كتابه الصغير هذا الذي يعد صغيرا في مدماه لكنه عظيم في محتواه هو الأصول أو أصول في التدفير كما اشتهر من الكتاب أصول في التدفير حيث جمع فيه عددا من الأصول الهامة التي يحتاج إليها طالب العلم في بداية طريقه في هذا العلم وقد جمعها على سبيل الايجاز أنه ليس على سبيل التوسع إنما قصد الإيجاب وقصد التيثير على طالب العلم كعادته رحمه الله تعالى في بعض مؤلفاته وأيضا من المؤلفات المعاصرة والتي كانت قبل تأليف الشيخ ابن وثيمين تأليفه شيخ الشيخ ابن وثيمين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان في تفسير القرآن هو يختلف شيئاً ما عن أصول في التفسير لابن عثيمين ولكنه يلحق به حيث إن كتاب الشيخ السعدي ركز على القواعد العامة التي يستعين بها المفسر في تفسير كتاب الله هذا يعني يشبه الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية كذلك على المنوال نفسه وعلى نفس المنوال أصول في التفسير وقواعد في التفسير الفرق بين هذا وذاك يشبه الفرق بين هذا وذاك. وإن كان وإن كان كلاهما متداخلا كلاهما يتداخل في الآخر فلا تستطيع ان تفصل بينهما الفصل التام بل كلاهما يكمل الآخر ويدخل فيه آه. ولذلك لما ألف الشيخ من المنظومة منظومته في أصول الفقه وقواعد. وقواعد الفقه جعلهما في منظومة واحدة أدخل بينهما في نفق واحد في منظومته الشهيرة التي شرح بعضها ولم يتم هذا شرح نبدأ بقراءة المقدمة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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تخليما أما بعد فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم رافصة وقد قيل من فرم الأصول فرم الوصول ومن أجل فنون العلم بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضع لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا وقد كنت كذبت من هذا العلم لا تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع فأجبته إلى ذلك وأسأل الله, وأسأل الله تعالى أن ينفع بها ويتلخص ذلك فيما يأتي <تصفيق> يعني الشيخ والتامير حم الله تعالى بدأ بهذه المقدمة ويتعد من براعة الاستهلال حيث يشوق طالب العلم <تصفيق> إلى أهمية هذا العلم الذي سوف يدرسه من خلال هذا الكتاب وهذا يعد من محاياة البدايات والشيخ له شرح على كتابه شرح مسجل وقام البعض على تفريغه وقد بدأ شرحه بذكر شرح بذكر شرح خطبة الحاجة التي بدأ بها بدأ عندك هذه النسخة بخطبة الحاجة فشرع الشيخ في أول شرحه إلى شرح خطبه الحاجة. أنا بأس لمن أراد أن يستفيد من هذا أن يرجع إليه، أن يرجع إلى شرح الشيخ الذي فصل فيه مفردات خطبه الحاجة. و. نحن لا يعني لا نحتاج الى قراءه هذا من باب الاختصار وحتى إلى يعني مطيل عليه على اخواننا فمن احب ان يرجع الى هذا فليرجع ثم بين الشيخ كما ذكر اهميه هذا العلم وذكر فائدة عامة يحتاج إليها كل طالب في أول دراسته للعلم الشرعي وان يعتني باصول بأصول كل علم فكما قيل من حرم الأصول حرم الوصول يعني من حرم معرفة أصول كل علم حرنا الوصول إلى مرام هذا العلم وإلى مداخل هذا العلم لأن لكل, لأن لكل, لكل علم مداخل هذه الأصول تعد المفاتيح للدخول من هذه المداخل إلى هذا العلم. فمن حرم معرفة هذه الأصول حرم الدخول في هذا العلم وحرم الاستفادة, الاستفادة منه ولذلك تجد أن أغلب من يخوض في علم التفسير او حتى في علم الحديث او في علم الفقه دون أن يكون تأصل على أصول كل علم من هذه الأصول تجد أنه يأتي بالعجائب كما قيل من دخل في غير فنه أتى بالعجائب لأنه لم يدخل فيه الدخول الصحيح لم يدخل من الباب أو لم يفتح هذا العلم بالمفاتيح التي بها فتح لمن قبلهم. ومن ثم ضل وأضل واكثر أكثر مما أصلح ومن هذا ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد إن جنة أهل البدع لما خاضوا في أبواب العقيدة على غير أصول من سبقهم من السلف ضلوا ولم يدخلوا العلم من بابه وكذلك كل من فسر كتاب الله عز وجل على غير أصول الصحابات والثنة الصالح وعلى غير القواعد التي صاغها أئمة هذا العلم تجد أنه أتى بالعجائب في التفسير وأتى بما يحار المرء في فهمه خاصة من الذين تعمقوا في أبواب البلاغة واللغة على غير أصول وقواعد المفسرين نحو فخر الدين الرازي نحو غيره من أئمة من الكلام الذين تعمقوا في العلوم الكلامية وفي العلوم اللغوية والبلاغية والأدبية دون أن يأخذوا من هذه العلوم ما يفيد ما يفيد علمهم وما يكون متوافقا مع القواعد والأصول التي بينها ائمه هذا العلم والتي أخذوها عن الصحابة ومن ثم قدموا هذه القواعد الكلامية وهذه الأصول اللغوية التي قد يكون في بعضها التكلف وقد يكون في بعضها المخالفة الصريحة لأصول علم التفسير الذي أخذ من الصحابة قدموا هذه القواعد والأصول على قواعد وأصول إن العلم ومن ثم ما وصلوا إلى المراد الصحيح من كلام الله لم يوفقوا إلى الوصول إلى المراد الصحيح من كلام الله لأنهم ما بنوا علمهم هذا على أصول صحيحة أو على قواعد معتبره عند اهل العلم ولذلك صدق من قال من حرم الأصول حرم الأصول هذا حق هذا حق ومساهد وإذا أردنا يعني ذكرى مزيد من الأمثلة على هذا ما وسع المقام نحن في أن الأمثلة تكاد تكاد لا تحصر في إسباب هذا الأمر وأن أغلب الذين ضلوا, ضلوا من هذا الباب أنهم ما ما درسوا أصول العلم وإنما برسوا أصول محدثة أو دخلوا بارائهم وبأهوائهم على غير الأصول المعتمدة عند السلف وعند أهل العلم فلذلك كان التدرج في طلب العلم ومعرفة القواعد والأصول في كل علم أمر ضروري لكل طالب ومن أعظم الآفات أن يستعجل الطالب يعني يريد أن يدخل في قاعر العلم دون أن يبدأ أن يبدأ من أول الطريق او أن يأخذ الأصول والقواعد. و والله عز وجل يوفق من سلك من السبيل الصحيح فالبدء بصغار العلم قبل كباره به يصل طالب العلم الى مراده وبه يستفيد من كل علم طيب. صلى وتصلت إليه. طيب. الشيخ بعد ذلك سوف يذكر جملة مباحث الكتاب. فلا بد فلا بد أن نقرأها سريان ونخدم بهذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله. ويتلخص ذلك فيما يأتي القرآن الكريم. اولا متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة ثانياً أول ما نزل من القرآن ثالثاً نزول, نزول القرآن على نوعين تببي وابتدائي رابعاً القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقاً وترتيب الأدلة خامساً جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. ثانياً التفسير. أولاً معنى التفسير. خامساً جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. نختصر هذا النص. طيب خلاص اقرأ من. طيب. إذا كان أربع ترتيب كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما أنت معنى التفسير لغة وخلاحة وبيان حكمه والغرض منه ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي اولا كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن, يفسر القرآن بالقرآن ثانيا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله ثالثا كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم رابعا كلام كبار التابعين الذين اعتنوا باخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم خامسا ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب السياق فان اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي الا بدليل يرجح اللغوي رابعا انواع الاختلاف الوارد في التفسير الماثور خامسا ترجمه القران تعريفها انواعها حكم كل نوع ثم ذكر شيخ خمس, خمس تراجم مختصره للمشهورين بالتفسير ثلاث للصحابه واثنتان للتابعين اقسام القران من حيث الاحكام والتشابه موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه التشابه حقيقي ونسبي والحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه <تصفيق> موهم مو التعارض من القرآن والجواب عنه وامثله ذلك القسم تعريفه أداته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أق في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موقع في موضع الإضمار وفائدته. الانتفات وفائدته ضمير الفصل وفائدته يعني ان شاء الله عز وجل سوف من خلال هذه الدروس البيان لكل مبحث من هذه المباحث انه اراد الشيخ ان يجمل هذه المباحث في اول الكتاب حتى يدرك الطالب ما سوف يتم بحثه خلال هذا الكتاب وكما بيّن الشيخ أيضا في مقدمة شرحه على وصول في التفسير على هذا الكتاب أنه قد اعتمد في أغلب شرحه على مقدمة شيخ الإسلام ابن في التفسير نعم أخذ منها الكثير وقد شرعها الشيخ أيضا في شرح مفرد، يعني شرح الشيخ مقدمة التفسير لشيخ الفهم 200 شرحا منفصلا عن شرحه لأصول في التفسير. فنفسا ينفعنا بهذا المتن أو بهذا الكتاب أصول في تفسير ينفعنا بشرح الشيخ رحمه الله تعالى نوفقنا إلى إتمامه على ما يحبه ويرضاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم